ماذا تقول في من يثني على شخص مبتدع وثبت أنه مبتدع من قبل بعض كبار المشايخ يثني على شخص مبتدع إذا كان يعتقد بدعته يعتقد أن هذه مسألة مهمة جدا إذا كان هو يراه مبتدع ويثني عليه فهذا غاش للمسلمين هذا فيه غش للمسلمين إنسان يعرف أن الجعد بن درهم مبتدع طيب ويبدعه ثم ياتي ويرفع لنا الجعد ابن درهم ويثني عليه إذن هذا في غش للمسلمين وفيه خيانه لهذا الدين لان الذي سيسمع هذا الثناء سيغتر بهذا الرجل اما اذا كان لا يراه مبتدعا اصلا والخلاف واقع في هذا فارى المساله فيها يعني سعه نوعا ما لكان لا يراه مبتدع أو لم يتبين له حال هذا المبتدع لم يتبين له حال هذا المبتدع فأثنى عليه على أنه ما يعرف حاله أو يرى أن هذه الأمور التي ذكرت لا تصل إلى حد تبديعه فالمسألة اجتهادية التبديع في حد ذاته ليست مسألة نصية تبديع مش نص تعرف شو معنى النص يعني جاء فيه آية أو حديث أن فلان مبتدع دليل على أن فلان مبتدع نص مساله مسألة مسأل اجتهدية يمكن أن تبدع الرجل اليوم ترجع عنه غدا والخلاف في التبديع واقع عند السلف عند السلف تعرفون أن هناك من بدع الشافعي هناك من بدع الإمام الشافعي ولم يقبل إمام أحمد ذلك هناك من بدع البخاري ولم يقبل مسلم ذلك طيب لماذا مع انه بدعه بجرح مفسر كما يقال اليوم محمد بن يحيى الذهلي بدع البخاري قال يقول بخلق القران طيب إذا هذا شرح مفسر القول بخلق القران كفر طيب شرح مفسر الان لكن هل قبل مسلم منه ذلك بل هل قبل اهل العلم جميعا منه ذلك ما احد قبل منه ما احد قبل منه لماذا لان معلوم ان البخاري لم يقل بذلك وان البخاري يتبرأ من ذلك وانما كلمه تحتمل هي كلمه قالها احتملت هذا المعنى وتحتمل غيره فحملها محمد بن يحيى الذهبي على هذا معنى محمد بن يحيى الذهبي الشيخ البخاري ومن انصاف البخاري انه روى له يروي عنه نعم لا يسميه قال حدثنا محمد بن يحيى ويسكت يقول الذهني لكن أمانة يعني الآن لم يقبل أهل العلم تبديع البخاري طيب الذي ما قبل قد يقول محمد بن يحيى الذهني طيب أنا بدعت يا ليش ما تقبلون مني قال ما نقبل منك لأن تبديع الأسباب التي بدعته بها غير صحيح فإذا كان هو ينتقد الأسباب نفسها ده كان مؤهل إنسان مؤهل يعني من علماء الجرح والتعديل ما يجيني واحد راقد في بيته ما يدري شو السالفه قالوا الفلاح مبتدع قال لا وش مبتدع وش لك انت ما تدري وش المبتدع ولا وش اسباب التبديع اصلا الذي ما يعرف اسباب التبديع ما لا حق يتكلم في هذا الباب الذي ما يعرف الجرح والتعديل ما لا حق يتكلم ولهذا ما تجد يعني العلماء لا يقبلون الاقوال العلماء الذين يعرفون الجرح والتعديل ما يجي واحد من بعيد مشتغل في الفقه ما عنده جرح وتعديل وما عنده لمة متون الفقهية ومشتغل فيه بعد أن جاء وقالوا اثني على فلان لأجمعت العلماء على الكلام فيه وجرحه قال لا لا يقبل هذا الجرح أنت ما لك أصلا حق تتكلم انك لست اهلا لهذا الشال أما إذا كان أهل للجرح والتعديل ويعرف أسباب الجرح ويعرف أسباب التعديل ولهذا العلماء يقولون يقبل جرح المفسر من عالم باسبابه من عالم باسبابه يعلم اسباب الجرح والتعديل فهذا الذي يقبل طيب اذا الاختلاف في الجرح والتعديل في حد ذاته هو مساله اجتهاديه لكن الحقيقه لا يعول الانسان على الخلاف دائما يا خلاص فلان مختلف فيه فلان مختلف فيه وكل ما نختلف فيه لا لا يعول على هذا لا بد ان ننظر لما يختلف في شخص ما في تبديعه هناك من بدعه هناك من عدله نجمع اقوال المبدعين اقوال المعدلين ننظر ماذا قال هؤلاء ماذا قال هؤلاء ثم نرجح بين اقواله ولا نقول خلاف خلاص ينتهي الموضوع لا ثم قد يكون الانسان يعني معدل تعديلا قديما طرا عليه شيء لم يعرفوا ذلك المعدل الأول وباقي على عهده القديم به باقي على عهده القديم إنه رجل سنة ومن أهل السنة قالوا لا طرع عليه أشياء طرع عليه كذا وقال كذا وقال كذا طرعت عليه اشياء لو طلع عليها لما عدله بعد ذلك فهنا يعذر هو في تعديله السابق و لا يكون تعديله حجة على الآخرين الذين عرفوا أسباب جرحه وتبديعه فهذه مسائل دقيقة ليست مسألة واحد زايد واحد سوى اثنين تختلف من عالم لعالم تختلف من المجرح من المعدل الشخص المتكلم فيه ماذا هو طريقته استدلاله عموم سلوكه خلطته رفقاؤه من يمشي مع من كل هذه أمور لابد لا بد من دراسة لماذا نقول هذا لأن لا يصبح هذا الباب باب مفتوح للجميع واللي يجي يجرح ويعدل على كيفه لا لما يتكلمون العلماء بهذا الطريق يجعلوا الباب ضيق الباب ضيق لأفرأ ولهذا يعني الإمام للا الذهبي ألف رسالة باب من يقبل قوله هو من يقبل ولا يقبل قوله في الجرح والتعديل يعني هناك ناس ما يقبل قولهم في الجرح والتعديل طيب فإذا هذه المسألة مهمة جدا لا بد أن تنتبهوا لها فلما نتكلم بهذا الكلام لا نعني أن نغلق باب الجرح والتعديل لا حاشا وكلا فهو أصل ونصول الدين ولكن يتكلم فيه أهله يتكلم فيه أهله لا كل من هب ودرج